وَمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشْقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ نال خزي اليوم وسوء على الكافرين الذين توفاهم الملائكة ظالمين انفسهم فالقوا الا ما كنا نعمل من سوء بل ان الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا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 قالوا 환يرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنا ولذا هو الاخره خير ولن عمدار المتكين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 الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ دُخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الَّذِينَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ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 ذا زي او